Al-Tasimim Tulkah ayatul kitab il-mubiin L'aalka bakhirun nafsa kalla yakoonu mu'minin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 وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظاللين ففرت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَةً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 قال لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلا سوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أجمعين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 فأرسل في الرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء إلى شر ذمة قليلون وإنهم لنا لائضون وإن لجميع حاذرون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 واجعل لي لسان صدقا في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين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 وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون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 قال رب ان قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 أتتركون في ما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها ضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارين فتقو الله وأطيعون.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 قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٌ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٌ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ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 قال إني لعملكم من القالين ربنا نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوَعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لما عزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين